E mm -hmm. mm -hmm. Okon tum azwajan ورحاب مشأمة والسابقون السابقون أولئك المقررون في جنة mm يَقُوفُونَ عَلَيْهِمْ مُنذَنٌ مَنْ لَدُونَ دعون عنها ولا ينذفون وَحُرٌّ عَيْنُكَ أَمْ أَقْضَى <تصفيق> إِنَّهُمْ I'm the on um... Kiitos إن في وكان No, ثُمَّ إِنْ نَكُنْ Had him. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تنون أأنتم تخلقون إلا أمثالكم على Zaraa وَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَآتُمْ أَنْ شَأْتُمْ أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نحن بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا وَاقِعِ النُّذُورِ não ذليل من ربنا لَوْلَا إِذَا غَلَبَتْ حُنَينٌ Oh um.